بسم الله الرحمن الرحيم أ ي ه ا ا ل ح د ة يسر تسجيلات ا ل ث ق و ى ا ل إ س ل ا م ي ة بالرياض أ ن تقدم لكم هذه ا ل م ا د ة والتي هي بعنوان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما لله على وعلى آله رب وصحبه سيد بعد البدار إ ل ى دار ا ل أ ب ر ا ر و لعل العنوان يدل على عنوان المخيم المبارك إ ن شاء الله أ ل ا هو مخيم رياض ا ل ج ن ة و سوف نتجول ا ل ل ي ل ة إ ن شاء الله في رياض ا ل ج ن ة ب أ ف ك ا ر ن ا و شعورنا يحاول كل رجل منا و هو جالس أ ن يتخيله و مهما تخيلت و مهما تصورت ف ا ل ج ن ة أ ع ظ م حتى قال الله جل و علا فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن ي مهما تخيلت و تصورت ففيها ما لا عين ر أ ت و لا أ ذ ن سمعت و لا خطر على قلب بشر عبد الله اسمع الى هذه الصفات و أ ر ي د منك أ ن تشتاق إ ل ي ه ا كان النبي صلى الله عليه و سلم يحدد أ ص ح ا ب ه مره فقال لهم قوموا إ ل ى ج ن ة فذكر ص ف ة و ا ح د ة من صفاتها قال عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ و كعرض السماء و ا ل أ ر ض فقال أ ح د ه م بخ بخ قال ما حملك على قولك بخ بخ قال رجاء أ ن اكون من أ ه ل ه ا سمع, سمع ص ف ة و ا ح د ة فدخل في ا ل م ع ر ك ة فقاتل حتى قتل ص ف ة و ا ح د ة ولا سوف نسرد لكم صفات و نحاول عبد الله أ ن نجمع لكم شتات من أ ص ا ف هذه ا ل ج ن ة فهل لك أ ن تشتاق إ ل ي ه ا وهل لك أ ن تبادر و أ ن ت في ل ي ل ة هي أ و ل ل ي ل ة من ليالي رمضان و ب إ ذ ن الله جل وعلا في هذه ا ل ل ي ل ة فتحت أ ب و ا ب ه ا أ ب و ا ب ا ل ج ن ة التي سوف نتكلم عنها وغلقت أ ب و ا ب النيران وفي كل ل ي ل ة وهذه أ و ل ه ا عتقاء من النار فاحرص عبد الله أ ن تكون هذه ا ل ل ي ل ة من عتقاء النار كل ل ي ل ة و إ ذ ا عتقك الله من أ و ل ل ي ل ة ف أ ن ت الرابح والله مهما فعلت لان تموت فقد اعتقت من النار لن تمسك النار عبد الله احرص من أ و ل ل ي ل ة في هذه ا ل ل ي ل ة صفدت باذن الله الشياطين مرضت الجن صفدت ا ل أ م ر ميسر ولله عتقاء وينادي مناد يا باغي الخير أ ق ب ل ويا باغي الشر أ ق ص ر فاسم يا عبد الله إ ل ى صفاتها وتخيلها يا عبد الله واعلم أ ن ك إ ن لم تدخلها ف إ ن ك محروم أ ه ل ا ل ج ن ة إ ذ ا جاءوا عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ذ ا استقبلوا ربهم جل و علا عند الله جل و علا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا استقبلوا الله جل و علا فجاء العبد المؤمن إ ل ى ربه فيقول له الله جل و علا عبدي أ ت ذ ك ر ذنب كذا تذكر تلك ا ل ل ي ل ة تذكر ذلك الموقف تذكر لما كلمت فلانك تذكر لما نمت عن ص ل ا ة تذكر لما س م ع ت الى الاغاني تذكر لما أ ك ل ت الربا تذكر يا عبدي ولكنه تاب ولكنه أ ن ا م ولكنه استغفر فيقول له الله جل وعلا سترتها عليك في الدنيا و أ ن ا أ غ ف ر ه ا لك اليوم فيقول هذا الرجل ذنوبي يقول الله جل وعلا أ غ ف ر ه ا لك اليوم فيعطى الكتاب بيمينه فيولي للناس يقول ه ا أ م ق ر ا كتابي ا ل ن ا س ا ق ر أ و ا انظروا ماذا عملت انظر و الى ا ل ص ل ا ة الى القيام الى الصيام الى ا ل ق ر آ ن انظروا هاؤم ق ها ر ها ها ها. أ و ا كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابيا فيذهب مع اصحابه ومع زملائه يتجمعون فوجا ز م ر ة فتساق هذه ا ل ز م ر ة الى اين تخيل عبد الله أ ن ك من أ ه ل ه ا ت س ا ق العين إ ل ى ا ل ج ن ة إ ل ى التي كان يسمع عنها في الدنيا وكان يحدث عن أ و ص ا ف ه ا القلب من شوقه يكاد يطير فرحا يشم رائحتها على بعد أ ر ب ع ي ن عام ثم يساقون إ ل ى ا ل ج ن ة وقد أ غ ل ق ت أ ب و ا ب ه ا في تلك ا ل ل ح ظ ة ا ل أ ب و ا ب كلها م غ ل ق ة عبد الله ما بين كل باب طرف الباب إ ل ى الطرف الثاني تعرف كم أ ر ب ع ي ن س ن ة أ ر ب ع ي ن س ن ة ما تصل إ ل ى الطرف ا ل آ خ ر وتخيل الناس المؤمنون ا ل د ف ع ا ل أ و ل ى ا ل ز م ر ا ل أ و ل ى كلها عند أ ب و ا ب ا ل ج ن ة مصطفون كم بابها ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب وليس باب واحد ماذا ينتظرون ينتظرون أ ف ض ل البشر محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتقدم الناس والناس ينظرون ويتشوقون ويتلهفون ف ي أ ت ي إ ل ى ح ل ق ة من حلقات أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ل ل ج ن ة حلقات فيطرق ب ع ض ا ل ج ن ة ف ي س أ ل ه ملك ا ل ج ن ة خازن ا ل ج ن ة من أ ن ت فيقول أ ن ا محمد انظر ا ل ل ت و ا ض ع انظر إ ل ى ا ل أ د ب أ ن ا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيقول الملك بك أ م ر ت أ لا أ ف ت ح ل أ ح د قبلك ما يفتح الباب لغير بيت وما يؤذن في دخول ا ل ج ن ة إ ل ا بعده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل أ م ت ي يدخلون ا ل ج ن ة إ ل ا من أ ب ى قيل ومن أ ب ى يا رسول الله قال من أ ط ا ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أ ب ى أ ي أ ب ى دخول ا ل ج ن ة ف إ ذ ا بالباب يفتح وتخيل أ ن ك تنظر وتخيل يا عبد الله أ ن ك تنظر إ ل ى هذا المنظر الباب يفتح والراحه ئ تخرج والنور ي ش ع والناس تدخل ز م ر ة ز م ر ة و أ و ل هذه ا ل أ م ة دخولا ابو بكر ف إ ذ ا بهم يدخلون ا ل ج ن ة و إ ذ ا بك ينادى باسمك أ ي ن فلان ا بن فلان ليدخل من باب الريان كان يكثر من الصيام أ ي ن فلان ليدخل من باب ا ل ص ل ا ة كان يكثر من النوافل ا ل ص ل ا ة أ ي ن فلان ليدخل من باب الجهاد كان مجاهدا في سبيل الله أ ي ن فلان ليدخل من باب الصدقه ومنهم من ينادى من بابين ومنهم من ثلاث أ ب و ا ب يختار أ ي باب يدخل ومنهم من ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب وابو بكر منهم أ ي ن فلان ا بن فلان تخيل ينادى باسمك ف إ ذ ا بك تدخل أ ت ع ر ف كيف يدخلون اهل ا ل ج ن ة يدخلون الزمره ا ل و ا ح د ة كل واحد ماسك بيد ا ل آ خ ر يقبضون كل واحد مع يد أ خ ي ه صاحب ا ل ع ل م في الدنيا وزميله ومكان يحضر معه الدروس ويصلي معه ويصوم معه يقبض على يديه كل واحد قابض على يد ا ل آ خ ر ما يدخل واحد إ ل ا يدخل ا ل آ خ ر ما يدخل أ و ل ه م إ ل ا يدخل آ خ ر ه م باب اتساعه اربعين س ن ة يا عبد الله تستقبلهم ا ل م ل ا ئ ك ة تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم صبرتم على إ ي ش على قيام الليل صبرتم على ماذا على التلفاز على اللعب على اللهو لا والله سلام عليكم بما صبرتم النساء في كل مكان ا ل أ غ ا ن ي بمتناول يده الخمر الربا يستطيع أ ن يحصل عليه لكنه صبر وترك كل هذا لله سلام عليكم بما صبرتم تاتيه المصائب تلوى المصائب والالام والحوادث لكنه يصبر وما جزع ا ورضي بقدر الله سلام عليكم بما صبرتم فنعم ع ق ب الدار تعرف يدخل بعض الناس مع من يدخل مع ذريته ومع آ ب ا ئ ه ومع زوجاته يدخل ا ل ج ن ة العائله كلها تدخل ا ل ج ن ة مع بعضهم البعض تخيل يا عبد الله تدخل مع أ ب ي ك و أ م ك تدخل مع زوجتك ومع أ و ل ا د ك و أ ه ل بيتك كلهم تدخل معهم د ف ع ة و ا ح د ة و ز م ر ة و ا ح د ة عبد الله هل نعيم تظن أ ع ظ م من هذا النعيم أ و ل ما تدخل ماذا ترى واذا رايت ثم رايت نعيما ً ثم ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا نعيم وملك كبير أ م ا أ ر ض ا ل ج ن ة يا عبد الله فهي ك ا ل م ر ا ة بيضاء عبد الله إ ذ ا و ط ع ت ه ا تعرف على ماذا تمشي على اللولو على الزعفران على الياقوت تمشي عليها وتطؤها على رجلك يا عبد الله إ ل ى اين إلى أين تريد أ ن تسير يا عبد الله إ ل ى منزلك أ ت ع ر ف أ ي ن يكون منزلك في ا ل ج ن ة أ م ا منزلك يا عبد الله تعرف مكانه في ا ل ج ن ة كما تعرف بيتك في الدنيا ت ه ر و ل إ ل ى بيتك تركض إ ل ى قصرك تذهب ف إ ذ ا ب خ ي م ة طولها ستون ميل عند باب القصر هذه ا ل خ ي م ة كيف بالقصر يا عبد الله القصر تخيل تخيل ا ل آ ن القصر من ذهب وفضح ومسح بالمسك ملاطها أ ي م م س و ح ة بالمسك يا عبد الله هذا القصر هذا ظاهره كيف بباطنه يا عبد الله نعيم ما تتصوره فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون عبد الله إ ذ ا دخلت تلك الغرف ف إ ن ك ترى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها من فوقها غرف م ب ن ي ة غرف يا عبد الله إ ذ ا دخلت داخل, الغرفة داخل القصر غ ر ف ة داخل ا ل ترى خارج القصر و أ ن ت داخل القصر عبد الله تخيل منظر هذه الغرف بل تخيل تلك القصور بعض الناس إ ذ ا دخل بيوتا في الدنيا ينسى الدنيا وما فيها من حسنها وجمالها كيف بقصر بناه الله جل وعلا كيف ب ج ن ة أ ن ش ا ه ا الرحمن جل وعلا عبد الله إ ذ ا خرجت من قصرك ماذا ترى ترى أ ش ج ا ر موزعه في ا ل ج ن ة وتخيل أ ن تصور أ ش ج ا ر ما من شجره الا ساقها ذهب عليها ثمار إ ذ ا اشتهيت الثمر ما ترفع ع يدك ما تتعب نفسك ينزل لك الثمر حتى تقطفه بيدك يا عبد الله تخيل ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ما في ا ل ج ن ة ش ج ر ة إ ل ا س ا ق ه ا ذ ه ب أ خ ي الكريم في ا ل ج ن ة ش ج ر ة طول ظلها تعرف كم م س ي ر ة م ا ئ ة عام أ و مشع ا ل أ ق د ا م على الراكب السريع على الجواد السريع م ا ئ ة س ن ة ما يصل إ ل ى طرف الظل م ئ ة عام كم م ر ة يقطع ا ل أ ر ض ويدور حول ا ل أ ر ض هذا ظل ا ل ش ج ر ة يا عبد الله كيف بصفتها كيف بلونها كيف بشكلها يا عبد الله و أ ص ح ا ب اليمين ما أ ص ح ا ب اليمين في سدر مخضود السدر في الدنيا فيه شوك أ م ا سدر ا ل ج ن ة م خ ض و د زال هذا الشوك وكان مكان كل شوك أ ت ع ر ف ماذا يكون ث م ر ة تفتق ا ل ث م ر ة عن اثنتين وسبعين لون ما من لون يشبه ا ل آ خ ر طعام ل أ ه ل ا ل ج ن ة يا عبد الله في سدر مخضود وطلح منضود ظ ل ممدود يجلسون تحت ا ل أ ش ج ا ر و ي أ ك ل و ن من الثمار تعرف على أ ي ن يجلسون على ماذا على أ ن ه ا ر وتخيل أ ن ك تجلس على ح ا ف ة نهر ص ف ة النهر ليس كالدنيا أ ن ه ا ر الدنيا تجري في أ خ ا د ي د يحفر نهر ا ل أ ر ض فيجري فيها أ م ا في ا ل ج ن ة فلا يسير نهر ا ل ج ن ة بغير أ خ ا د ي د يسير على أ ر ض ه ا وماء مسكوب تخيل أ ن ك تجلس على ح ا ف ة النهر ومن, ومن عندك ومن بجنبك إ ن ه م أ ص ح ا ب ك إ ن ه م إ خ و ا ن ك ولعلهم أ ب ن ا ؤ ك يا عبد الله ولعله أ ب و ك و أ م ك تجلسون على ماذا على ح ا ف ة النهر أ م ا ح ا ف ة النهر ف إ ن ه ا قباب اللؤلؤ والياقوت أ ت ظ ن يا عبد الله أ ن ه ا أ ن ه ا ر من ماء فقط لا فيها أ ن ه ا ر من ماء غير آ ع س و أ ن ه ا ر من لبن لم يتغير طعمه تخيل نهرا من لبن تصور ا ل آ ن نهر يجري من لبن و أ ن ه ا ر من خمر ل ذ ة للشاربين تخيل يا عبد الله هذا النهر يجري من خمر و أ ي خمر و أ ن ه ا ر من خمر لذه للشاربين وتخيل النهر الرابع و أ ن ه ا ر من عسل مصفى تخيل النهر من عسل ويجري هذا النهر وتشرب منه ما شئت وتجلس على حافته ما شئت يا عبد الله تجلس مع من أ م ا العيون في ا ل ج ن ة ف إ ن ه ا تفجر يقول الله جل وعلا إ ن ا ل أ ب ر ا ر يشربون من ك أ س كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عبد الله ي أ ك ل و ن ويشتهون بغير جوع ولا عطش ي أ ك ل و ن ويشربون أ ت ع ر ف ماذا ي أ ك ل و ن وماذا يشربون و ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أ ي ف ا ك ه ة يتخيرونها بل أ ي لحم يشتهونه يجلس في مكانه ياتيه ولا يتعب ولا يقوم من مجلسه بل يطوف عليه الغلمان بالصحائف و ب ا ل أ ك و ا ب و ب ا ل أ ب ا ر ي ق ماذا تشتهي خمر لبن ماء عسل كل ما تشتهي من شراب وما تشتهي من طعام يمشي عليك يا عبد الله و أ ن ت تجلس على ا ل أ ر ي ك ة في كل أ س ب و ع لهم سوق أ ت ع ر ف ما هذا السوق يخرجون إ ل ي ه في كل ج م ع ة يخرجون إ ل ى هذا السوق ف إ ذ ا بهم يجلسون على كثبان من الرمل يجلسون ف ت أ ت ي ريح تحث على وجوههم ثم يرجعون إ ل ى البيوت إ ل ى الخيام إ ل ى القصور إ ل ى الحور العين يرجعون فيقول لهم أ ه ل و ه م قالوا و الله لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا فتقول فيقول هؤلاء الرجال يقولون و أ ن ت م و الله لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا يجلسون على فرش و على ارائك تعرف ما صفتها فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه السرر م ر ف و ع ة حتى قال بعضهم مرفوعه الى قدر السماء متكين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان بطائن هذه الفرش داخلها من استبرق ما تكلم الله عن ظاهرها تركه الله جل وعلا عبد الله ما ل عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر واستعد ا ل آ ن وتخيل إ ل ى تلك الصفات صفات نساء ا ل ج ن ة واعتبر يا عبد الله واستمع واعلم أ ن ما سوف أ ذ ك ر ه لك حق لا م ر ي ت فيه واعلم يا عبد الله مهما وصفنا فحور ا ل ج ن ة أ ع ظ م مما نصف ت أ ت ي ه ا ل ح و ر ي ة تاتي اليك يا عبد الله إ ن كنت من أ ه ل ا ل ج ن ة فيعانقها فيرى وجهه في ص ف ح ة خدها من حسنها وجمالها ونعومتها يا عبد الله عليها تاج على ر أ س ه ا فيه لؤلؤ ا ل ل ؤ ل ؤ ة ا ل و ا ح د ة لو كشفها الله ل أ ض ا ء ت ما بين المشرق والمغرب اللؤلؤه ا ل و ا ح د ة يا عبد الله في بعض الروايات إ ن صحت أ ن الرجل في ا ل ج ن ة يعانقها أ ر ب ع ي ن س ن ة لا يتركها ولا يمل منها وحور عين ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون ص ف ة ا ل ح ر ي ة كاللؤلؤ يا عبد الله حسنها وجمالها لو أ ن ا م ر أ ة من أ ه ل ا ل ج ن ة طلعت فقط نظرت إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض لاضاءت ما بينهما ما بين السماء و ا ل أ ر ض تخيل يا عبد الله كيف بمن يعانقها كيف بمن يعاشرها يعطى الرجل ق و ة م ئ ة رجل كم م ر ة تجامع في الليله ا ل و ا ح د ة م ر ة مرتين م ئ ة م ر ة لا تتعب يا عبد الله انا انشاناهن ان شاء من الذي انشاهن إ ن ه الرحمن جل وعلا نصيفها خمار وعلى ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها يا من تتكالب على الدنيا يا من اهتك الدنيا عبد الله عن ا ل ص ل ا ة وعن الذكر وعن ا ل ق ر آ ن يا من تمتع بالدنيا ونسي أ م ر الله جل وعلا خمار ا ل ح و ر ي ة نصيفها على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها يا عبد الله إ ن ا ا ن ش أ ن ا ه ن ان شاء فجعلناهن ف ب ك ا ر ا لو تطاها م ئ ة من ر ف إ ن ه ا بكر فجعلناهن ب ك ا ر ا عربا اترابا في سن واحد في عام واحد لا يكبر سنها ولا تبلى يا عبد الله ولا تشب يا عبد الله ولا تنتن ولا ياتيها الحيض ولا ن ت ن يا عبد الله ما ترى غيرك فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إ ن س قبلهم إ ن س قبلهم ولا جان عبد الله ما ترى غيرك ولا تحب سواك ولا تعلم سواك يا عبد الله ق ا ب ع ة في قصرك أ و في خيمتك كم م ر ة تجامعها بل ليست واحده يا عبد الله لك في القصر حور ولك في الخيام حور ولك ما تشتهي من الحور العين يا عبد الله وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون عبد الله إ ن أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة م ن ز ل ة أ ت ع ر ف من هو أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة م ن ز ل ة يقول بعض السلف لمن يقوم على ر أ س ه ع ش ر ة آ ل ا ف خادم ع ش ر ة آ ل ا ف خادم ل أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة م ن ز ل ة كل واحد بيده صفحتان واحده من ذهب وواحده من تفضح وصح في الحديث عن أ د ن ى اهل ا ل ج ن ة م ن ز ل ة أ ن ه له مثل الدنيا و ع ش ر ة أ م ث ا ل ه ا اسمع للحديث الصحيح يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو أ نحمل مما يقل、ضفر. لو ظفر ن من ا ل ج ن ة ج ن ة شيء على الظفر تخيل تخيل يا عبد الله لو تحمل شيء من ا ل ج ن ة بظفرك وتخرج من ا ل ج ن ة أ ت ع ر ف ماذا يحصل لتزخرفت خوافق السماوات و ا ل أ ر ض هذا لو تحمله بظفرك مناديل سعد في ا ل ج ن ة خير من الدنيا وما فيها موضع سوط أ ح د ك م في ا ل ج ن ة خير مما طلعت عليه الشمس عبد الله عبد الله ا ل فكرت في غيرها و أ ص ح ا ب اليمين ما أ ص ح ا ب اليمين ي عبد الله اتعرف من هم أ ع ظ م من أ ص ح ا ب اليمين و أ ع ل ى من أ ص ح ا ب اليمين والسابقون السابقون أهل ق ي اهل م الليل أ ا ل ص د ق ة أ ه ل ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر اولئك المقربون في جنات النعيم ث ل ة من ا ل أ و ل ي ن وقليل من ا ل آ خ ر ي ن عبد الله ان هذه بعض الصفات اهل الجنه واسمع اليهم وهم يتمتعون وهم يلون ه على الانهار تحت الاشجار في القصور في الخيام يجامعون الحور العين في لحظه واحده يناديهم الرب فيقول يا اهل الجنه يا اهل الجنه يا اهل الجنه فيستمعون فيقول لهم الرب تريدون شيئا ازيدكم فيقولون يا رب أ ل م تدخلنا ا ل ج ن ة أ ل م تنجنا من النار أ ل م تدخلنا ا ل ج ن ة وتنجنا من النار واي نعيم أ ع ظ م من هذا فيكشف الرب عن الحجاب فينظرون إ ل ي ه جل وعلا فما أ ع ط و شيئا أ ح ب إ ل ي ه من النظر إ ل ى وجهه جل وعلا وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة فينسون بعد هذا النظر نعيم ا ل ج ن ة وما فيها عبد الله إ ذ ا كان هذه هذه صفات ا ل ج ن ة وهذه بعض صفاتها فهلا شمرنا اسم يا عبد الله إ ل ى ابي ق د ا م ة الشامي يقول عن نفسه يحدث يقول حدثت في الناس يوما اسمع الى ا ل أ و ل ي ن كيف كانوا يشمرون إ ل ى هذه ا ل ج ن ة وانظر لنفسك هل أ ن ت من المتسابقين إ ل ي ه ا أ م انت ممن تستمع إ ل ى بعض صفاتها ثم بعدها ماذا تفعل ترجع إ ل ى حالك السابق أ غ ا ن ي وزمر وطرب ونوم عن ص ل ا ة و ق ل ة ذكر وعدم قراءه ق ر آ ن ثم ماذا يا عبد الله يرجع إ ل ى حاله السابق يقول أ ب و ق د ا م ة الشامي يقول خطبت في الناس يقول وكان وقت جهاد في سبيل الله يقول فتكلمت في فضل الجهاد وحث س الناس على الجهاد يقول فلما نزلت من ا ل خ ط ب ة جاءتني ا م ر أ ة فنادتني فقالت يا شيخ يقل فالتفت ف إ ذ ا ا م ر أ ة يقل فتركتها فقالت يا شيخ يقل فالتفت ف إ ذ ا ي تنادي امراه يقل فتركتها فقالت لي يا شيخ والله لا تقف يقل فوقفت واستمعت اليها ماذا تريد فقالت ل يا ي شيخ سمعت خطبتك عن الجهاد فوالله لا أ م ل ك شيئا أ ج ا ه د به إ ل ا هذا الظرف فخذه واستعمله في الجهاد في سبيل الله يقول فاخذت هذا الظرف ي ق وذهبت ل المراه يقول ففتحت هذا الظرف اتعرف ماذا وجد فيه يقول ففتحته فاذا فيه ظفيرتان شعرها قصت شعرها وضعته في ذلك الظرف لا تملك غيره واي شيء اعظم عند المراه من شعرها ما عندها مال ولا دراهم ولا تستطيع ان تجاهد فقصت شعرها ووضعت في ذلك الظرف ليستخدم في الجهاد في سبيل الله يقول فربطت به فرسي ق وصعدت ل و على الفرس لاذهب للجهاد يقول فلما ذهبنا ف إ ذ ا بصبي يناديني فقال ل يا ي شيخ فقلت ماذا تريد قال يا شيخ قلت ماذا تريد قال ا ح م ل ل ي معك للجهاد في سبيل الله قلت يا بني أ ن ت صغير والله قد عذرك قال أ ق س م ت عليك لتحملني معك للجهاد في سبيل الله يقول فقلت له بشرط واحد قال وما هو الشرط قال أ ن ك إ ذ ا مت ي ولقيت الله جل وعلا أ ن تشفع لعند ي الله ل أ ن الشهيد يشفع في سبعين من الناس يا عبد الله يقول فقال لي نعم يقول فحملته على فرسه ردفته يقول ودخلنا في الجهاد يقول و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة وحمي الوطيس يقول وفي أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة ناداني ذلك الغلام الصبي فقال لي يا شيخ قلت ماذا تريد فقال أ ع ط ن ي سهما قال ترك السهم ل أ ه ل ه قال أ ع ط ن ي سهما يقول فاعطيته ث ل ا ث ة أ س ه م يقول فوضع السهم في النبل ثم قال بسم الله يقول فرمى السهم ف أ ص ا ب به نصرانيا فقتله يقول أ خ ذ ا ل آ خ ر فقال بسم الله يقول فرمى به ا ل آ خ ر فقتله يقول واخذ ا ل ث ا ل ث فقال بسم الله فرمى ا ل ث ا ل ث وقتله وما رميت إ ذ رميت ولكن الله رماه يقول وبعد ا ل ث ا ل ث أ ص ي ب بسهم في صدغه يقول فسقطع من على الفرس يقول فنزلت إ ل ي ه اسعفه فنظرت إ ل ي ه يقول وهو يلفظ انفاسه ا ل أ خ ي ر ة يحتضر فقلت له فقلت له يا غلام يا غلام لا تنسى ا ل ع ح د الذي بيني وبينك لا تنس العهد الذي بيني وبينك أ ن تشفع لي عند الله فقال يا شيخ خذ هذه واعطها ل أ م ي يقول ف أ خ ذ ت خ ر ق ة فقلت له ومن أ م ك يا بني ومن أ م ك يا بني فقال ذلك الغلام يا شيخ أ م ي ص ا ح ب ة الظفيرتين أ م ي ص ا ح ب ة الظفيرتين أ م ي ص ا ح ب ة الظفيرتين يقول وفارق الدنيا يقول فرجعنا من ا ل م ع ر ك ة وطرقت الباب فخرجت لي بنت فقلت لها أ ي ن أ م ك فقالت هذه البنت قالت بشرنا يا شيخ عن أ خ ي فقال أ خ و ك قد استشهد في ا ل م ع ر ك ة في سبيل الله فقالت البنت الحمد لله الحمد لله مات أ ب ي فاحتسبناه عند الله ثم مات أ خ ي الكبير فاحتسبناه عند الله و ا ل آ ن يموت أ خ ي الصغير فنحتسبه عند الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الله أ ك ب ر كيف كانوا يتسابقون إ ل ى ا ل ج ن ة وسابقوا إ ل ى مغفره من ربكم و ج ن ة عرضها ك ع ر ض السماء و ا ل أ ر ض اعدت للذين آ م ن و ا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أ س م ع ت ب ح ن ظ ر ة يا عبد الله هذا الصحابي الجليل في ل ي ل ة عرسه واي ل ي ل ة أ ع ظ م من هذه ا ل ل ي ل ة ل أ ه ل الدنيا في ل ي ل ة عرسه يجامع الزوجه ف إ ذ ا به يسمع ص ي ح ة الجهاد حي ا على الجهاد حي ا على الجهاد يا خي ل الله اركبي يا خي ل الله اركبي فينتفض من فراشه ثم يقوم فيركب على فرسه ثم يذهب للجهاد في سبيل الله فيقاتل حتى يموت ويستشهد يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الله أ ك ب ر لقد ر أ ي ت ه بين السماء و ا ل أ ر ض تغسله ا ل م ل ا ئ ك ة تغسله ا ل م ل ا ئ ك ة عبد الله هلا هل كنا كامثال هؤلاء الواحد منهم يشم ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة وهو على الدنيا أ س م ع ت ب أ ن س بن النضر أ س م ع ت به في غ ز و ة أ ح د ينظر لسعد جالس فيقول لسعد يا سعد يا سعد ما الذي أ ج ل س ك فيقول لقد مات رسول الله لقد مات رسول الله فيقول وماذا تصنع ب ا ل ح ي ا ة بعد رسول الله قوموا فموتوا على ما مات عليه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيتقدم في ا ل م ع ر ك ة ويقول لسعد يا سعد يا سعد واه لريح الجنه ة و ا لريح اني ل ج ة إ ن أ ج د ه اجدها من دون إني أجدها من أحد أ من دون أ ح د والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم أ ت ظ ن أ ن الشهيد يا عبد الله إ ذ ا مات فانه في ح ف ر ة ض ي ق ة لا يا عبد الله إ ن روحه م ع ل ق ة في ا ل ج ن ة في ح و ا ص ي طير يطير في ا ل ج ن ة إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة يا عبد الله لا تظنهم امواتا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون لقد ذهب الناس ولقد سبق المفردون ولقد وصل بعض الناس وهو على الدنيا يمشي لقد وصل إلى الجنة يطلع عليكم ا ل آ ن رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة أ ت ع ر ف ما صفه ت هذا الرجل الذي مشى على الدنيا وكتب من أ ه ل ا ل ج ن ة أ ت ع ر ف ما صفته يا عبد الله إ ذ ا نام ف إ ن ه لا يحمل في ق ل ب ه على أ ح د من المسلمين غشا او حسدا او غلا يا عبد الله أ ه ل ا ل ج ن ة ونزعنا ما في صدورهم من غل إ خ و ا ن ا على سرر و متقابلين تعرف كيف دخل ا ل ج ن ة سلم صدره على المسلمين و أ ح س ن الظن ب إ خ و ا ن ه و أ ح ب في الله جل وعلا ولم ي ض غ ض الا لله جل وعلا لا لحظوظ نفسه ولا لهواه عبد الله أ ه ل ا ل ج ن ة دخلوا ا ل ج ن ة تعرف بما ب ص ل ا ة آ خ ر الليل وبصيام أ و ل النهار يا عبد الله فحي على جنات عدن ف إ ن ه ا منازلنا ا ل أ و ل ى وفيها المخيم وحي على روضاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس ي س أ م فيا ساهيا في غ م ر ة الجهل والهوى صريع ا ل أ م ا ن عن قريب ستندم أ ف ق د ن ا الوقت الذي ليس بعده سوى ج ن ة أ و حر نار تضرم وتشهد أ ع ض ا ء ا ل م س ي بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم و عبد الله ونحن في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة ما يدريك لعلك في هذه ا ل ل ي ل ة يكتبك الله من أ ه ل ا ل ج ن ة وما لا تريد من الدنيا إ ذ ا كتبك الله من أ ه ل ا ل ج ن ة عبد الله جاهد نفسك الا يمر رمضان إ ل ا وقد غفر الله ذنبك رغم أ ن ف ه من أ د ر ك رمضان ولم يغفر له عبد الله جاهد نفسك أ ل ا تمر هذه ا ل ل ي ل ة إ ل ا وقد عتقك الله من النار عبد الله أ ت ع ر ف ما هو السبيل السبيل دمعتان دمعتان آ خ ر الليل أ و في سجود أ و أ ن ت رافع يديك إ ل ى الله تذكر ذنوبك ا ل س ا ب ق ة ثم ترجو ر ح م ة الله ثم تدمع العين يا عبد الله ثم يتوب الله عليك اسمع إ ل ى هذا الرجل يقول عن هذا ا ل ش ر الذي قد أ ل ه ت ه الدنيا وقد ضاع في هذه الدنيا بين الشهوات والملذات كيف ختم الله عز وجل له اسمع يا عبد الله ولعلك تكون من هؤلاء الرجال يقول ر أ ي ت ه يكلم ف ت ا ة في الطريق يقول نظرت إ ل ي ه يكلم فتاه يقول ف أ ت ي ت ل أ ن ص ح ه يقول لما اقتربت منه ر ب ت الفتاح يقول فجئت ل أ ن ص ح هذا الشاب يقول ف إ ذ ا به يستمع يقول و أ ن ا أ ن ص ح ه نصف س ا ع ة يقول فلما ختمت الكلام ذرفت عيناه بالدموع بكى بكت عيناه يا عبد الله دخول ا ل ج ن ة عينان لا تمسهما النار عين بكت من خ ش ي ة الله وعين باتت تحرس في سبيل الله هل لك أ ن تبكي من خ ش ي ة الله يا عبد الله إ ذ ا أ ر د ت ا ل ج ن ة هذا طريقها يقول فبكى ثم قلت له يا فلان أ ع ط ن ي رقم هاتفك يقول ف أ ع ط ا ن ي رقم هاتفه يقول وبعد أ س ب و ع ي ن تذكرته فاتصلت عليه فقلت فلان تذكرني قال نعم قال وكيف أ ن س ى صوتا كان سببا لهدايتي قال الله أ ك ب ر ا ح ت د ي ت قال والله منذ تلك الكلمات وقد شرح الله صدري لا افارق المسجد ولا ا ل ق ر آ ن قلت أ ز و ر ك الليل الليل قال متى قال بعد ص ل ا ة العصر قال فشغلني شاغل وجئته في الليل فطرقت الباب قلت أ ي ن فلان ق ا ل من تريد قال فلان قال دفناه قبل س ا ع ة دفناه قبل س ا ع ة يا ايتها النفس ا ل م ط م ئ ن ة ارجعي إ ل ى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة ادخلي في عبادي وادخلي جنتي فقال لي هذا الشيخ الكبير يقول هذا ا ل د ا ع ي ة قال لي ومن أ ن ت قال عرفت ابنك قبل أ س ب و ع ي ن قال دعني ي ق ب ل ر أ س ك قال لم ا قال دعني ي ق ب ل ر أ س ا أ ن ق ذ ابني من النار أ ن ق ذ ابني من النار عبد الله لا تضمن أ ن ك تخرج من هذه ا ل خ ي م ة ولا تتيقن أ ن ك ترى الشمس تطلع ولا تضمن نفسك يا عبد الله أ ن ك إ ذ ا نمت أ ن تصحو من نومك يا نفس توبي ف إ ن الموت قد حان و ع ص الهوى فالهوى ما زال فتانا أ م ا ترينا ل م ن ا ي ا كيف تلقطنا لقطا فتلحق اخرانا بولانا وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه اثار موتانا يا نفس مالي و ل ل أ م و ا ل أ ت ر ك ه ا خلفي و أ خ ر ج من دنياي عريانا أ ب ع د خمسين قد قضيتها لعبا قد آ ن ان تقصري قد آ ن قد آ ن ا ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا ك أ ن زاجرنا بالحرص أ غ ر ا ن ا أ ي ن الملوك و أ ب ن ا ء الملوك ومن كانت تخر له ا ل أ ذ ق ا ن إ ذ ع ا ن ا صاحت عليهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من ا ل أ و ط ا ن أ و ط ا ن ا خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا يا راكضا في ميادين الهوى مرحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا مضى الزمان وولى العمر في لعب, لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كانا عبد الله البدار البدار الله السباق السباق واعلم يا عبد الله أ ن من الناس قد من كتب الله له ا ل ج ن ة وهو يمشي على ا ل أ ر ض فكن من هؤلاء النفر ن س أ ل الله عز وجل أ ن يعتقنا واياكم في هذه ا ل ل ي ل ة من النار و أ ن يكتبنا في دار ا ل أ ب ر ا ر وصلى الله وسلم على سيد ا ل أ ب ر ا ر وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات الشريط فهرس هذا هو الإخوة التقوى بموجب رقم فإن أ ح د عشر أ ل ف ا وثمانمائه ة و ت س ع ة وثمانون